مبدين من فنون كتاب الله والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه حَسَن إِنَّ مَوْكَلًا لَخَافُوا شَكُو إِنَّ ذِي الْأَحْمَلَ مَا جَاءَ مُنْفَضٍ فِطْمُهُمْ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نصر ولا He t referred his head to Britain